الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الرهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه في هذا الباب. يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يدخل في الرهن يعني ما يتبع الرهن إذا رهنه شيئا ما فما الذي يتبع هذا الرهن ليكون رهنا معه وما لا يدخل يعني الشيء الذي لا يتبع الرهن وما يملكه الراهن يعني الامور التي يجوز للراهن ان يفعله نحو الرهن وما لا يملكه الاشياء التي لا يجوز للراهن ان يتصرف نحو الرهن وما يلزمه يعني الشيء الذي يلزم الراهن وما لا يلزمه وعرفنا فيما سبق ان الراهن هو الذي يعطي الرهن والمرتهن هو الذي يقبض الرهن والرهن هو العين المرهونه راهن ومرتهن ورهن الراهن الذي يعطي الرهن المدين الذي يدفع الرهن والمرتهن هو الذي يقبض الرهن لصالحه وهو الدائن والرهن هو العين المرهونة نعم جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه لأنه عقد وارد على الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل نماء متصل نماء منفصل النماء المتصل مثل السمن بالنسبة للدابة ومثل الحمل الذي لم يوضع بعد ومثل تعلم صنعه بالنسبة للرقيق هذا يسمى نماء متصل ومثل تعويد الطير أو تعويد الفرس الركوبة لكونه ذلول مثلا وفرس سباق مثلا أول ما كان اجري على السباق وعود عليه وما كان عود على الركوب ثم علم هذا فكان يسبق او كان لولا يركب هذا يسمى نماء متصل ما ينفك عنه والمنفصل هو مثلا رهنه دابه حائل فحملت وولدت ولدها هذا يسمى نماء منفصل ومثل أجرة أجرة السيارة المرهونة أجرة البيت المرهون نمى منفصل يعني ليس متصلا به وإنما هو منفصل عنه مثلا رقيق استخدم بأجرة فأجرته رهن معه مثلا سيارة مرهونة أجرتها التي تحصل عليها أهل معها بيت مرهون يؤجر الأجرة منفصلة وهي تابعة للرهن يقول يدخل في الرهن ويباع معه يباع معه النماء المتصل والنماء المنفصل لأنه عقد وارد على الأصل يعني الأصل هو المرهون فما يطرع عليه من زيادة تبع له فثبت حكمه في نمائه يعني الشيء المستفاد منه كالبيع مثل إذا بيع شيء فهو يتبعه نمائه ال الذي أجري عليه العقد كالبيع او نماء حادث من غير الرهن اشبه المتصل ارض مثلا مرهونه زرعت الزرع هذا إذا, اذا كان تابعا للراهن فانه يكون رهنا معها نماءه رهنا معه كل ما ينتج عنه مثلا فانه رهن معه أشبه المتصل أشبه الشيء الذي لا ينفك عن الرهن نعم ولو ارتهن أرضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن لأنه من مائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. ولو ارتهن أرضا رهنه هذه الأرض ثم إن الراهن بدأ يزرع في هذه الأرض زرع فيها نخل زرع فيها أشجار فواكه هي تبع للراهن كذلك هذه الأرض مثلا خالية من الأشجار والزراعة جاءت الأمطار فنبت فيها أشجار الطلح والنبق وغيرها من الأشجار التي بدون فعل آدمي هي رهن معها كذلك سواء نبت بنفسه او بفعل الراهن يعني زرع فيها نخيل او زرع فيها اشجار الفواكه فانها تبع لها في الراهن نعم. ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع ويدخل فيه يعني في الرهن كذلك الصوف واللبن الموجودان والحادثان مثلا رهنه دابة هذه الدابة نمى صوفها والصوف له قيمة يجز بين حين وآخر ويعمل منه ألبسه ونحوها مثلا فيقال هذا الصوف تبع للرهن لانه من ماء هذا الحيوان هذا الحيوان واللبن رهنه هذه الدابه وفيها لبن هذا اللبن تبع الرهن يباع بقيمته ياخذه الراهن بقيمته ويدفع القيمه او ياخذه المرتهن بقيمته ويحط من الدين مثلا او يباع في السوق وتحفظ قيمته رهنا كذلك الموجودان حال الرهن والحادثان اللذان مثلا وجد بعد الرهن هو هي مثلا ما كان فيها لبن ثم بعدما صارت رهن وحملت ووضعت صار فيها لبن فاللبن هذا تبع للرهن بقيمته لا يأخذه لا الراهن ولا المرتهن وإنما هو تبع للراهن لدخولهما في البيع لأنهما إذا بيع هذا الحيوان دخل معه صوفه ووبره ودخل مع البيع لبنه الموجود في الظرى والمستحدث والذي يحدث فيما بعد فهذا من المؤلف رحمه الله على ان كل ما طر لهذا الرهن فانه يكون رهنا معه من زياده ونحوها نعم واذا رهنه اربا ذات شجر او شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع رهنه أَرْضًا ذات شجر كذلك الشجر يتبع الأرض في الرهن أو شجرا مثمرا فكذلك هذه الثمره تبع ال الرهن وحكمه في ذلك حكم البيع يعني انه تابع للرهن لكنه ما يباع منفصلا وإنما يباع معه بشرط القطع أو يباع معه ويبقى هو على إلى وقت جذاذه ونحو ذلك نعم وإن رهنه دارا فخربت فأنقاضها رهن لأنها من أجزائها وإن رهنه دارا قال هذه الرهن هذه الدار رهن يشمل الارض والبناء ثم ان البناء تهدم يقال انتهى الرهن لا الانقاض اذا كان له قيمه فهو رهن والارض لها قيمه رهن يعني ما يقال نحن رهناك دارا او عماره والعمارة انهدمت خلاص انتهى الرهن نقول لا انقاذه رهنا معه وارضه رهنا معه وغير ذلك نعم. وان رهنه شجرا لم تبخل ارضه في الرهن لانها أصل فلا تبخل تبعا وان رهنه شجرا رهنه مثلا نخل قال هذه عشر نخلات رهن مدين الذي عندي لك أو قال هذه عشر أشجار من البرتقال رهن أو هذه عشر أشجار من الليمون رهن هل الأرض تتبع لا لأن الأصل ما يتبع الفرع لو بيعت الأرض أو رهنت الأرض دخلت الأشجار تبع لكن إذا رهنت الأشجار ما تدخل الأرض تبع لأن الأصل الأرض والأصل لا يتبع الفرع والفرع يتبع الأصل فإذا رهنه الأرض شمل ما عليها من بناء وأشجار وإذا رهنه الشجر فالرهن الشجر فقط دون الأرض إذا رهنه البناء دون الأرض فالرهن البناء وحده والأرض لا يتبع وهكذا نعم فصل ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام هذا فيما يملكه الراهن الفقره الثانيه من العنوان باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن يقول ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا إعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهم هذا البيت مرهون لصندوق التنوية مثلا هل يصح أن يبيعه صاحبه لا البيع باطل ما هو صحيح لأن هذه العين مشغولة مرهونة والمرهون ما يباع الا باذن المرتهم اذا راجعوا صندوق التنميه وقالوا نريد البيع هذا لنا قال نعم بشرط ان تدفعوا لي حقي او قال لا اذن الا بتسليم الحق قالوا ما نتمكن من تسليم الحق الا اذا بعنا قال انا ما اذن بالبيع حتى يسلم حقي باعوا بالخفاء عن صندوق التنمية كما هو حال بعض الناس البيع هذا غير صحيح بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات يلغى البيع والذي قبض العين مثلا سكنها لانه اشترى يدها اجره عن المدة الفائتة والعين مرهونه لصندوق التنمية ما يصلح فيها البيع وكثير من الناس يخطي يرهن الشيء ثم يتصرف فيه مالك تتصرف فيه لأنه ليس بيدك ولا تملك التصرف لأنه تعلق به حق الغير القرض الذي استلمته هذا استفدت منه فالعين مرهونة لمن سلمك القرض بعد خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة ما البيع غير صحيح إلا في حاله إذا أذن المرتهن بعض الناس مثلا يوصي بالبيت البيت رهن يوصي به الوصية غير صحيحة لأن هذا التصرف افرض مثلا وصية قلنا تلزم بالموت مثلا مات المقترض والذي رهن البيت وأوصى به هل تنفذ الوصية لا لأن صندوق التنميه يقول يباع البيت وعطاء حقي فهو مرهون فلا تنفذ فيه الوصية ولا ينفذ فيه البيع ولا ينفذ فيه العطاء إذا تنازل عنه مثلا لابنه أو لأخيه أو لزوجته أو قرر مثلا أن نصف البيت لزوجته أو نصف البيت لأخيه ونحو ذلك ما ينفذ لانه اقر بشيء قد تعلق به حق الغير ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام يعني ما يملك أن يسكن في الدار المرهونه الا باذن من المرتهن ولا سكن يعني ما يؤجلها ولا يسكنها إلا بإذن من المرتهن إن أذن وإلا فلا ولا إجارة ولا إعارة يسكن فيها إلا بإذن ولا غيرها بغير رضا المرتهن إذا رضي المرتهن بان تسكن في هذه العين المرهونة أو رضي أن تنتفع بها بزراعة أو نحوها إذا كانت الأرض مرهونة أو رضي أن تؤجر هذه العمارة إذا كانت مرهونة أو رضي أن تعيرها تسكن فيها من تشاء مثلا بإذن من المرتهن فلا بأس وأما ما دام لم يأذن فلا يصح للراهن أن ينتفع بالعين المرهونة إلا بعد اتفاقه مع المرتهن على تأجيرها مثلا وتحفظ الأجرة تكون رهنا معها نعم. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن. ولا يملك المرتهن القابض للعين المؤجرة العين المرهونه الراء المرتهن مثلا قال اجرها نقول تاجيره غير صحيح يقول مثلا يسكن فيها شخص نقول ما تملك المرتهن ما يملك التصرف والراهن ما يملك التصرف الا برضا الطرفين راغب الراهن في تاجيرها والمرتهن يقول لا يا اخي لا تؤجرها تخرب اذا اجرتها خربت فاذا اردنا بيعها فيما بعد ما وجدنا شيء نبيعه الا شيء تالف المرتهن يريد تاجيرها يقول اريد تاجيرها من اجل ان نستفيد من الاجره ناخذها ونسدد بها الراهن يقول لا انا ما اريد تاجيرها انا ابقى الرهن بيدك حتى يسر الله لي سداد فإذا سدت أقبض البيت وهو عامر ما اريد ان يكون مؤجر فلا يملك هذا ولا هذا لان فيه حقان حق للراهن وحق للمرتهن ولا يملك الراهن التصرف في حق المرتهن ولا يملك المرتهن التصرف في حق الراهن الا باتفاقهما هذه العمارة مثلا مرهونه يقول الراهن للمرتهن والمرتهن للراهن لا فائده من اقفالها نؤجرها ويكون تكون اجرتها معها رهن هذه السياره مثلا مرهونه لا فائده من ايقافها نسلمها لسائق يكتسب عليها وما يسوق الله من اجره و ريع يكون معها رهن وهكذا لكن ما يملك احدهما التصرف دون اذن الاخر مهم. فان لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطله تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك لأن لم يتفق الراهن قال يا أخي نؤجر العمارة تساوي اجار طيب هي مرهونه مثلا بمليون ريال قال نؤجرها يا اخي في السنه يمكن تجيب مئة الف خلال خمس ست سبع سنوات نحصل على خير كثير من الاجره قال لا يا اخي سدد الرهن سدد الدين وتصرف برهنك وأجرها للمستأجرين يتلفونها إذا اردنا بيعها فيما بعد ليستوفي حقي ما تساوي شيء أراد المرتهن التأجير قالنا أجرها لأننا نستفيد من الأجرة ونجعلها رهنا معها بدل ما يكون الرهن مثلا عمارة فقط يكون عمارة ومئة ألف ومئتين الف, ألف وكذا كل سنة أجرتها تكون رهنا معها يقول الراهن لا يا أخي أنا ما لنظر فيه تأجيرها وأجيرها إلى ناس يخربونها أنت راهن هالعمارة لي هالعمارة تحت يدك لكن ما تصرف فيها أنت وأنا كذلك ما أتصرف حتى يسر الله لي سداد فاسدد فأخذ عمارتي أنا ما أريدها لتستأجر تتلف فلا يملك واحد منهما التصرف فيها بدون الآخر فإن لم يتفقا ما اتفقوا واحد يرغب في التأجير والثاني ما يرغب فلا تؤجر تبقى معطلة نعم نقول تبقى معطلة لأنها محبوسة لهذه القيمة فلا يكون حافز على المبادرة بتسديد الدين وبراءة وسلامة الرهن تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك ياتي الراهن يقول يا اخي العمارة تساوي مائة ألف سكه فقط تسدد يا اخي وتصرف في ملكك انا ما اريد ان اؤجرها تبقى محبوسه بيدي انا ما استفيد منها وانت ما تستفيد هذا حافز لك على أن تبادر بسداد الدين بادر بسداد الدين وخذ عمارتك حتى يفك نعم لأن الرهن لأن الرهن عين محبوسة على استفاء حق فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه لأن الرهن الذي هو العين عين محبوسة محبوسة لأجل ماذا لأجل استفاء حق فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه تبايع باع عمارة على شخص ما قال البايع سلم الدراهم قال ما عندي قال إذن العمارة تبقى أنت ما تستفيد منها وأنا ما استفيد منها حتى تسلم القيمه ان سلمت القيمه فالعماره عماره تتصرف فيها انا امسك عمارتي ما يمكن ان تستفيد منها حتى تدفع من حق البائع ان يقول انا ما اقبلك الشيء حتى تعطيني القيمه انا ما اقبلك هذه السياره حتى تدفع القيمه كامله متفقين على ان القيمه حاضره مثلا خمسين الف قال يا أخي سلم خمسين ألف وخذ السيارة قال ما عندي اعطني السيارة أشتغل عليها حتى أسلم قال لا يا أخي أعطيك السيارة تسلم فيها وتسوي عليها حادث تخسر القيمة كلها منين سدد أنا أمسك السيارة حتى تعطيني القيمة وذاك يقول ما عندي قيمة الآن السيارة محبوسة حتى تسليم القيمة نعم وإن اتفقا على إجارته أو اعارته جاز في قول الخرقي وابي الخطاب لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ فجاز كما لو جعلاه في يد عدل وإن اتفقا على إجارته تفاهبوا وأجروا أو اعارته من يستفيد منه جاز في قول الخرقي وأب الخطاب من عيمة الحنابلة لأن يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ يقول إذا اتفقوا فإنهم يؤجرونها والمستأجر يكون كأنه نائب عن المرتهن في حفظ هذه العين فجاز كما لو جعلاه في يد عدل اذا كان الشيء مثلا رهن مصاق او نحوه مثلا المرتهن قال ما اريد ان يبقى بيدك اخشى ان تبيعه الراهن يقول انا ما اعطيك اياها اخشى من تصرفك فيها فإذا اختلفا فما العمل الحاكم يكلف ثقة يتفقان على إيداع هذه العين المرهونة عنده فقال إذا حصل التأجير فكان المستأجر مؤتما مثل العدل الذي تجعل العين المرهونة عنده نعم ولا فائدة في تعطيل المنافع يعني ما يحسن أن يتنازع ويمتنع من تعطيل المنفعة هذا حرمان هذه العمارة مثلا مرهونة بخمسة ملايين مثلا ويمكن تؤجر بخمسمائة ألف فيقول مثلا يتعاندان ويقول احدهما للاخر تبقى مسكوكة لا هذه خساره اي يستفاد منها وتؤجر لصالح الطرفين لصالح المرتهن انه تكون فيه عين فيه نقد يسدد منه الدين لصالح الراهن يستفيد من عمارته هذه نعم ولا فائدة في تعطيل المنافع لأنه تضيع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال ما يجوز للإنسان مثلا عمارة ممكن تؤجر يقول لا ما لم أجلها بسكه ماذا تستفيد من أغلاقها اجرها تستفيد منها هذا إذا امتنع عن التأجير هذا تضييع منافع تضييع شيء يعود عليه بالنفع فما ينبغي أن يضيع ماله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تضييع المال واضاعه المال نعم وقال أبو بكر لا يجوز إجارته فإن فعلا بطل الرهن لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه فمتى وجد عقد يقتضي, يقتضي زوال الحبس بطل الرهن وقال أبو بكر من ائمه الحنابلة لا تجوز إجارته فإن فعلا يعني أجرى الرهن يقول بطل لما يرحمك الله قال لان الرهن محبوس على هذه القيمه فاذا تصرف فيه بهذا التصرف ما صار محبوس ما صار رهن بطل الرهن والقول الاول أو لا والله اعلم نعم وقال ابن ابي موسى ان اجره المرتهن او اعاره باذن الراهن جاز وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يخرج من الرهن لأن المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن وقال ابن أبي موسى من ائمه الحنابلة إن أجره المرتهن او اعاره باذن الراهن جاش يقول ما يؤثر على الراهن لان المرتهن قابض للعين فأوذن له بتأجيرها فهي كأنها لم تزل عن يده فالراهن بحاله ولابد ان يكون باذن من الراهن وإن فعل ذلك الراهن بإذن من المرتهن فعلى وجهين إن فعل المرتهن قال لا بأس لأن المرتهن العين بيده وهو اجرها فتأنها لم تزل عن يده إن فعله الراهن قال على وجهين